وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في هذا المكان المبارك في هذه الدورة المباركة التي هي من الدورات العلمية المفيدة والنافعة في هذا المكان العظيم المسجد الحرام وبداية أيها الأخوة لا بد أن نسجل الشكرى والثناء والتقدير لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله الذي لا يألو جهدا حفظه الله في تقديم كل ما ينفع العباد في هذا المكان المبارك ما ينفع الحجاج والعمار والزوار من دورات علمية وخدمات وعناية ورعاية ومنها هذه الدورة العلمية التي هي بإشرافه شخصيا حفظه الله والشكر موصول أيضا لإدارة التوجيه والإرشاد والإخوة القائمين على هذه الإدارة المباركة على جهودهم الحثيثة في نشر العلم والسنة في مهبط الوحي وفي أعظم مكان وأقدس مكان وهو بيت الله فلهم منها جميعا الشكر والتقدير ثم أيضا الشكر لكم أيها الأخوة على حضوركم وعلى إنصاتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجري الحق على ألسنتنا ويوفقنا ويزيدنا ويفتح علينا من فضله وبركته أيها الإخوة الكرام في هذه الليالي الثلاث الذي نبتدئها في هذه الليلة سوف نستعرض بشكل موجز ومختصر آيات الحج من سورة البقرة وهي آيات معدودة وتحمل معاني عظيمة ودلالات عميقة ونحن نحاول بقدر ما نستطيع أن نأتي على جمل من هذه الدلالات والمعاني التي تحتويها وتشتملها هذه الآيات المباركة فنبتدي في هذه الليلة بآيتين وغدا بإذن الله أيضا نتدارس آيتين ويبقى ما يتعلق بأعمال الحج ستكون إن شاء الله في آخر ليلة بإذن الله عز وجل فالآية الأولى معنا في هذه الليلة وهي التي قرأها الشيخ وفقه الله إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الصفى والمروة اسمان لجبلين عظيمين معروفين مشهورين أولهما الصفا وهو نهاية جبل أبي قبيس وسمي بالصفا لأن حجارته ملساء صلبة والجبل الثاني هو جبل المروى وهو نهاية جبل قعي وهو من الجبال المشهورة في مكة هو جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان اليوم يسمى بجبل ليش لا لا يسمى بجبل ليش اليوم معروف جبل هندي يسمى بجبل هندي وهو في الأصل التسمية العربية المعروفة في كتب السيرة وفي كتب الحديث والتفسير جبل قعيقعان فالمروة هي نهاية جبل وسميت بالمروة لأن حجارتها بيضاء لينة وهي الحجارة المعروفة التي إذا استقت منها حجارتان أورة النار يعني قدحت النار وبعض هذه الحجارة من المروة تكون حادة ويمكن أن يقطع بها فهذا هو الصفا وهذا هو المروة وقد ورد ذكرهما في أشعار العرب كثيرا كأن يكن بين الحجون إلى الصفى أنيس ولم يصمر بمكة سامره وهم مشهوران من شعائر الله من هنا تبعيضية يعني هذا الصفى وهذا المروة هي بعض شعائر الله عز وجل شعائر الله الشاعر جمع شعيرا الشعائر جمع شعيرة والمراد بها أو هي مشتقة من شعر أي علم وفقنا والشعائر الله عز وجل هي العلامات التي نصبها الله سبحانه وتعالى دلالة على أماكن معينة هي من عبودية الله عز وجل ومن الأماكن التي قدسها الله سبحانه وتعالى وعظمها وهي في الغالب تكون من من أماكن الحج والعمرة مثل مزدلفة وعرفة وميناء والمشعر الحرام ومقام إبراهيم والكعبة والحرم كل هذه من شعائر الله التي لها تعلق بأداء عبادة لله سبحانه وتعالى وأضيفت إلى الله عز وجل دلالة على جلالتها وعظمتها وقدسيتها والإضافة هنا إضافة تشريف والإضافة كما معلوم أنواع هذه هنا إضافة تشريف وتعظيم فحينما أضافها أضيفت إلى الله عز وجل دل ذلك على عظمتها ومكانتها وقوله سبحانه وتعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله دخلت عليها إنّ التي هي لتأكيد الخبر وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل لهذا الكلام الصفا والمروأي والإخوة علمان مشهوران ارتبط بهما أداء شعيرة عظيمة من شعائر الله عز وجل وهو السعي ولهما قصة في غابر الزمن والتاريخ تبتدئ قصة الصفا والمروة من أيام إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم حينما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى واد غير ذي زرع عنده سيكون هناك بيت الله المحرام فانطلق إبراهيم بهاجر وإسماعيل تنفيذا لأمر الله عز وجل وجاء إلى هذا المكان ووضع هاجر وإسماعيل ثم انطلق ولم يمكث وهاجر تقول له يا إبراهيم أتدعونا في هذا المكان ليس به زرع ولا أنيص واد غير ذي زرع وإبراهيم لا يتفت إليها ثم قالت له آه الله أمرك بذلك قال نعم فقالت إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى فرجعت رضي الله عنها ورحمها وطفلها الصغير إسماعيل ما زال طفلا وإذا بالوادي موحش ليس هناك عنيس ولا زرع ولا أحد والطفل يصيح من الجوع فذهبت تبحث عن شيء ما في هذا الوادي تريد أن تطعم هذا الصغير أو ترضعه فلم تجد أحدا ولا أنيس ولا إنسان في هذا المكان فرأت هذا الجبل الصفا والمروة فذهبت وارتقت الصفا لتنظر هل ترى من قوم أو من أناس أو من حركة أو صوت أو غير ذلك ونظرت بعينيها وادارت بعينيها فلم ترى شيئا ثم هبطت من الصفا وذهبت إلى المروة وارتقت المروة ونظرت فلم تر شيئا ثم فعلت هذا الأمر سبع مرات فلما في المرة السابعة سمعت صوتا وقالت لنفسها صه كأنها تسكت نفسها وإذا بجبريل عليه السلام عند الطفل الرضيع وقال لها إن الله عز وجل سيبعث من يبني في هذا المكان بيتا فلا تخافي ولا تحزني أو كما ورد في الرواية فرجعت إلى طفلها وإذا بجانب الطفل ما يفور وإذا هو زمزم أنبعه الله عز وجل في هذا المكان الذي لس به أنيس ولس به أحد فالمقصود يا رخوة أن الصفى والمروه إسمان تاريخيان من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هنا بدأت قصة الصفا والمروة فتقادم الزمن وجاءت قبيلة جرهم فسكنوا مكة ثم جاءت القبائل وانتعشت هذه المنطقة وهذا المكان بفضل الله عز وجل وبإرادته سبحانه وتعالى ومن الحديث عن الصفا والمروة أن عمر بن النحي وهو معروف داعية الشرك وهو أول من أدخل أصنام في جزيرة العرب قيل إنه أتى معه بصنمين إساف ونائلة فوضعهما عند الكعبة وضع واحدا منهما عند الكعبة والآخر عند زمزم فلما جاء عبد المطلب يريد أن يحفر زمزم لأنها اندثرت مع السنين يريد أن يحفرها ويعيد مجدها أخذ الصنم الذي عند زمزم فوضعه عند الصفاء ثم أخذ الآخر فوضع عند المروى ومع تقادم الزمن ظن الناس أن لهذين الصنمين مزية فلذلك كانوا يطفون بهذين الصنمين في الصفاء والمروى وقيل في رواية تاريخية إن إساف ونائلة كانت اسم لرجل وامرأة دخلوا الكعبة فزنيا في الكعبة وفجرا في هذا المكان المعظم فمسخهم الله عز وجل الحجرين فأخذ هذان الحجران ووضع في هذا المكان ومع الزمن وتقادم الأيام عظم هذين أو عظم هذان الحجران فعبد من دون الله عز وجل فالمقصود أنه كان على الصفة إساف وعلى المروة نائلة ومع الأيام كما قلت لكم ظن العرب أن لهذين الصنمين مزيئة فصاروا يطفون بالصفة والمروة ويعظمون هذين الصنمين وكانت الأنصار الأوس والخزرج في جاهليتهم يعبدون صنما اسمه مناه وهذا الصنم في المشلل من قديد المشلل مازال موجود إلى الآن وقديد معروف في طريق المدينة هناك الصنم الذي كانوا يعبدونه هو الأوس والخزرج فإذا جاءوا إلى مكة لا يطوفون بالصفى والمروى لأن فيهما إساف ونائلة الصنمان فهما لا يعبدون إلا مناه ولا يعبدون إساف ونائلة من هنا أيها الإخوة تحرجا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الطواف بالصفة والمروة من السعي بالصفة والمروة لأنهم كانوا يرون الصنمين موجودين في الصفة والمروة فتحرجوا من الطواف بهما ثم إنهم أيضا رأوا أن الله عز وجل لم يذكر الصفة والمروة بل كان يذكر الكعبة والطواف بها ولم يذكر الصفة والمروة فزاد تحرجهم من الطواف بهما والأنصار كانوا لا يطفون كما قلت لكم ولا يستعون بالصفى والمروى لأنهم كانوا يعبدون منه فبقي عدم طوافهم بالصفى والمروى حتى بعد أن أسلموا فمن هنا جاء تحرج العرب أو تحرج الصحابة من الطواف بالصفى والمروى فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية المباركة ليقول للناس إن الصفى والمروى من شعائر الله عز وجل ومن دلائل وحدانيته سبحانه وتعالى وعبوديته التي يجب أن تعبدوا الله تعالى بالطواف والسعي بينهما فليس هناك مانع من الطواف بالصفى والمروى أما ما كان من وجود الصنمين فهو أمر عارض لكن أصل الصفى والمروى من شعائر الله عز وجل ومن الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى شرع الطواف والسعي بهما فهذا إذن سبب نزول الآية وبيان لماذا تحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الطواف بالصفى والمروى فإذن انقسم الصحابة إلى قسمين منهم من تحرج أن يطوف بالصفى والمروى لوجود الصنمين أيام الجاهلية وقسم الثاني وهم الأوس والخزرج كانوا أصلا لا يطفون بالصفى والمروى لأنهم كانوا يعبدون مناب ويمتنعون من الطواف بالصفى والمروى لوجود هذين الإلهين هذين الصنمين وهما إساف ونائلة فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية لبيان إباحة وجواز الطواف بالصفى والمروى ولبيان أن الصفى والمروى في الأصل هما من شعائر الله سبحانه وتعالى ولذلك أيها الأخوة جاءت الآية بلفظ إن الصفى بإن التي هي لتأكيد الخبر ومعلوم أن المخاطب على أحوال إما أن يكون خالي الذهن فيقال له مثلا محمد قائم. لا يحتاج إلى أي تأكيد وإما يكون عنده شيء من التردد فيمكن أن ي... تدخل على جملة إن التي للتأكيد فيقال إن محمدا قائم هذا إذا كان عنده شيء من التردد فبهذا التأكيد يقطع الشك ويقطع التردد و... و... وحالة ثالثة المخاطب أن يكون عنده شك قوي وتردد قوي فيحتاج إلى إضافة تأكيد ثاني وقد يكون هناك تأكيد ثالث في الخطاب فإذا كان عنده تردد قوي أو شك قوي يقال له إن محمدا لقائم يضاف اللامة التي يسمونها المزحلقة وهي التي للتأكيد وإذا كان عنده شك أقوى وتردد أقوى يمكن أن يضاف أيضا قسم يقال والله إن محمدا لقائم وهذه كلها موجودة في كتاب الله وهذه الأساليين موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى مراعاة لأحوال المخاطبين فهنا الصحابة كان عندهم شيء من التحرج وشيء من التردد في الطواف بالصفى والمروى فقال الله لهم إن الصفى والمروة من شعائر الله وبدأ بالصفى لأنه أقرب إلى الكعبة ولأنه هو الذي بدأت به هاجر رحمها الله ورضي عنها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله تعالى به فبدأ بالصفى عليه الصلاة والسلام إن الصفى والمروة من شعائل الله جبلان جمادان لا يشعران ولا يعقلان وجعلهم الله عز وجل من شعائره هاجر تطوف وتسعى بين الصفا والمروة وتهرول بين هذين الجبلين وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام يأتي من الشام إلى مكة إلى هذا المكان الذي هو واد غير ذي زمع ولا أنيس فيضع ولده ابنه وزوجته في هذا المكان ثم يذهب أمور عظيمة يا الإخوة أمور عظيمة يجب أن نستشعر عظمة هذه الأفعالة فعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام والتي هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ولذلك صبر على هذا الأمر وأطاع الله عز وجل ونفذ أمره سبحانه وتعالى وصبرت هاجر رحمها الله ورضي عنها على هذا الأمر وعلى هذا الابتلاء وعلى هذه أو على هذا الأمر الذي كان أمرا عظيما على النفوس وشاقا تحمله على النفوس أن يدعى فلدة كبده وزوجته في هذا المكان الموحش لكنهم صبروا ورضوا بأمر الله عز وجل ورضوا بأمر الله سبحانه وتعالى وابتلاء الله عز وجل فماذا كان الجزاء والإخوة خلد الله ذكرهم على مر العصور والتاريخ بل جعل آثارهم دلائل على عبادة الله عز وجل وجعل ما تركوه في هذا المكان من, من الآثار مشروعا للناس كلهم إلى يوم القيامة مما يدل أيها الإخوة على أن الإنسان إذا ابتلي بأمر وامتحنا بأمور فليصبر وليصابر وليتق الله عز وجل وليعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل وأن وراءه خير عظيم وأن وراءه رفعة من الله عز وجل وأن هذا الابتلاء مهما طال فإنه سينتهي في يوم الأيام ويعطيك الله عز وجل من الأجر والثواب والرفع في هذه الدنيا ما لا يخطر لك على بات فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل هذه الأمور وجعل الله آثاره تخ... خلدها الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة وإلى أن يريث الله الأرض ومن عليها ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا مر بالناس وهم يسعوا بين الصفا والمروى يقول لهم هذا ما أورثتكم أمكم أم إسماعيل هذا ميراثها وهذه الآثارة خلدها الله لها والابنها والإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنهم صبروا وصابروا ورضوا بأمر الله عز وجل ونفذوا أمر الله سبحانه وتعالى فخلد الله ذكرهم وجازاهم أحسن الجزاء وأكمله وأفضله رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على إبراهيم وعلى ولده إسماعيل ولذلك ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد من أنواع الابتلاء ومن أنواع المحن التي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام فصبر وصابر عليه الصلاة والسلام فجعل الله له من المكانة والمنزلة ما لم يصل إليها أحد من الناس حتى إنه عليه الصلاة والسلام يذك... لا يذكر الله عز وجل إلا ويذكر معه عليه الصلاة والسلام في الأذان وفي الخطب وفي الكلمات والدروس وفي غير ذلك ورفعنا لك ذكره فليصبر الإنسان على ابتلاء إذا ابتلي الإنسان بأمر يصبر ويحتسب عند الله عز وجل وليعلم أن وراء هذا الابتلاء رفعة من الله عز وجل ومنزلة عظيمة وأجر كبير من الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابتلوا أقسى أنواع الابتلاء وأشد أنواع الابتلاء وصبروا لأمر الله عز وجل وجاهدوا في الله عز وجل فجعل الله لهم من الذكر الحسن والثناء الجميل وخلد ذكرهم إلى يوم إلى يوم القيامة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة لو استعرضنا مواقف الابتلاء التي ابتلوا بها رضي الله تعالى عنهم لوجدنا عجبنا أيها الإخوة والأمثل على ذلك كثير الإمام أحمد بن حنبل صبر على هذا الابتلاء العظيم أكثر من سنتين وعدة شهور وهو يبتلى في نفسه وجسده وأهله ويضرغ ويسجن ومع ذلك صبر على هذا الأمر فجعله الله إماما لأهل السنة حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه وقدس الله روحه إذا قال في فلان إنه ثقة لا يبحث الناس عن قول أحد سواه وبكلمة واحدة يسقط رجالا من الناس لماذا يا إخوة لأن الله جعل له لسان صدق في الآخرين بصبره وثباته الإمام بن تيمية الإمام السرخصي ابتلاءات لو ذكرنا يا إخوة نماذج به رحمه الله وكيف أن الله سبحانه وتعالى خلد ذكرهم جزاء صبرهم واحتسابهم الأجر عند الله عز وجل ورضاهم بما قدره الله مع ما لهم في الآخرة إن شاء الله من عظيم الأجر والثواب والمنزلة فالمقصودة يا الإخوة أن هذه الآثار التي نشهدها اليوم هذه الآثار التي نشهدها اليوم من الصفا والمروة ومقام إبراهيم والجمرات في ميناء هي من آثار هذا النبي العظيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن الله ابتلاه فأتم كلمات الله عز وجل وصبر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما لذلك قال العلماء لا يمكن أن يكون الإنسان إماما في الدين حتى يبتلى فإذا ابتلي وصبر مكن الله له فإذا ابتلي وصبر مكن الله له ولذلك قالوا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين فهذه وقفة مهمة يولخوة وقفناها مع هذا النص ومع هذا الجزء من الآية ومع هذه الآثار النبوية والشعائر الربانية التي جعلها الله تعالى في هذه الأمكنة المباركة المقدسة ثم قال الله سبحانه وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قوله هنا فمن الفاء هنا أيها الأخوة للتفريع الفاء هنا للتفريع على كون الصفا والمروى من شعائر الله سبحانه وتعالى ففرع عليها هذا الحكم وهو أنه من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ليدل على أن السعي بينه مشروع هذا من الفاء لها معاني كثيرة لكن معانيها التفريع يفرع ما بعدها على ما قبلها في الحكم وقوله الحج فمن حج الحج يلفه هو القصد وقوله اعتمر العمرة هي الزيارة وهي على وزن فعله لوحظ فيها معنى القرب والوصلة إلى الله سبحانه وتعالى وهي مشتقة من عمارة المسجد الحرام الحج معناه هو التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص وأما العمر في التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوص التعبد لله الحج التعبد لله بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة في مكان مخصوص لكن بدون زمن فالعمر مفتوحة في أي وقت أما الحج فلا يكون إلا في أوقات معينة فالحج إذن هو معنى القصد معناهم في اللغة القصد يقولون في, في البيت المشهور يحجون سب الزبرقان المزعفاء والزبرقان هو حسين بن بدر التميمي والسب هو العمامة وإنما سمي الزبرقان أو لقب بهذا اللقب الزبرقان لأنه كان جميلا وكان يلبس عمامة مزبرقة يعني مزخرفة أو معطرة بالزعفران فكلمة زبرقة ترى كلمة عربية يعني أصيلة ليست من العامية يعني يقولون فلان مثلا مزبرق أو سيارة مزبرقة هذا كلمة كلمة عربية يحجون سب الزبرقان المزعفرة فهناك كلمات تقول إخوة عامية أو نظن أنها عامية لكن هي في لها أصل في العربية مثل كلمة مقربعة يقول سيارة مقربعة هذه كلمة عربية لها أصل في اللغة وهي توحي بأن هذه السيارة أو هذا البيت أو هذا المكان غير منظم وغير مرتب من هذه الكلمة فالمقصود أن الحج في اللغة هو كما ذكرنا قبل قليل قوله سبحانه وتعالى فلا جناح الجناح بضم الجيم هو من جنح وهو الميل في الأصل ومثله حنف الحنيف من الحنف أيضا هو الميل لكن إيش الفرق بين الجنح وحنف ما الفرق بين جنح وحنف جنح ميل وحنف ميل لكن جنح ميل أحسنت أحسنت يعني جنح وحنف جنح ميل وحنف ميل لكناك فرق جنح ميل إلى الشر وحنف ميل إلى الخير مثل إيش أقول إيش الدليل مثل إيش مثل مثل هات مثال ما لا إلى الحق في الأصل, في الأصل قد, قد يستعمل هذا لكن بقيد الأخ يقول جنحة يعني ما لا إلى الحق أقول قد يستعمل لكن بقيد لكن إذا قلت فلا جناح بدون قيد فالمراد بها الميل إلى الشر فلاجه نفي, نفي الإثم هنا هو المراد به نفي الإثم ونفي الحرج ونفي الضيق عن من اعتمر أو حج بيت الله سبحانه وتعالى أن يطوف ويسعى بالصفى والمروة فإذا أردت بكلمة جنح أن تقول تريد أن تستعملها في الحق وفي الخير لابد أن تقيدها بالخير والحق كما قال الله عز وجل وإن جنحوا إلى السلم فجنح لها فهنا مقيد بالخير مقيد بالسلم لكن إن, إن أطلقت فهي تعود إلى أصلها اللغوي وهو أن جنحة هو ميل إلى الشر وحنف ميل إلى الخير فهنا ربنا سبحانه وتعالى نفى الجناح عن من, من تطوف بالصفى والمروة وقوله يطوف أصلها يتطوف يتطوف فسكمت التاء وأضغمت في الطاة فأصبحت يطوف والسعي بين الصفة والمروى أيضا يسمى طواف بنص هذه الآية قوله سبحانه وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ماذا تدل عليه هذه الآية أو هذا الجزء من الآية تدل دلالة واضحة وبينة أن السعي بين الصفة والمروى أمر مباح وأمر المشروع لا تدل أبدا على الوجوب ولا على السنية إنما تدل, تدل على الإباحة وهذا الذي فهمه عروة ابن الزبير رحمة الله تعالى عليه واستشكل هذه الآية فذهب إلى إلى خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فأخذ ذكر لها هذا الاستشكال فإذا هذا الجزء بالآية يدل على أن السعي بين الصفة والمروى أمر مشروع وأمر مباح ليس فيها أي دلالة على أنه واجب أو على أنه مسنون أو مستحب إنما تدل على الإباحة وهي ترد على من تردد في الطواف والسعي بين الصفة والمروى وتقول لهم إن الأمر مباح ليس هناك أي اشكال. وليس هناك أي حرج في أن تطوفوا بالصفة والمروة وأن تسعوا لا تتحرجوا من الطواف بهما ومن السعي بينهما وهنا يريد الإشكال الذي استشكله عروة بن زبير رضي الله تعالى عنه ورحمه وهو من كبار فقهاء كما معلوم وله قصص مؤثرة كثيرة ذكرنا بعضها في درس الاثنين ذهب أو دخل عروة على خالته عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة أخت أسماء أم عروة وقال لها إن الله يقول أو سمعت الله يقول إن الصفة والمروة من شعال فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهما فقال لها إن, إن الآية أو مفهوم الآية أنه لا أنه من ترك الطوف فلا حرج عليه من ترك السعي بالصفة والمروة فلا جناح عليه فقالت يا عرية هذا تصغير, تصغير عروا يا عرية ليس الأمر كما تقول أو, أو بئس ما ما قلت لو كان الأمر كما تقول لقال الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يطوف بهما لكن الله عز وجل قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما يدل هذا على إباحة الطواف وأنه مشروع لا يدل على أن الإنسان يترك الطواف ولا يطوف بين الصفا والمروة فهذا وجه الاستشكال من عروة رحمه الله ووجه ورد عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا يدل على عظيم فقهها رضي الله تعالى عنها ورحمها الوقت يجركنا وهنا أريد أن أستعجل ولذلك أيها الأخوة اختلف العلماء هنا في هذه الآية هل الطواف بالسعي أو السعي, السعي بالصفة ومروى مشروع واجب أو ركن أو سنة ومستحب على أقوال أو على قولين الجمهور يرون أنه ركن ولا يتم الحج إلا به ولا تتم العمر إلا به وأما الأحناف فإنهم يرون أنه سنة من تركه فإنه يجبره بدم والصواب وما ذهب إليه الجمهور رحمة الله تعالى عليهم في قوله سبحانه وتعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله من شعائر الله هذه هذا الجزم الآية يدل على أن الطواف أو السعي بالصفى والمروة أمر مشروع وهو مأمور به فإن قوله إن الصفى والمروة من شعائر الله خرج مخرج الخبر نعم لكنه في طياته يحمل الأمر هو صورته صورة الخبر لكنه في معناه حقيقة يحمل معنى الأمر لأنه من شعائر الله عز وجل المأمور بها المأمور بها والتي يجب أن يأتي بها الحاج. أيضا أيها من من من دلائل هذه الآية المباركة أن السعي بين الصفا والمروة عبادة خاصة بالحج والعمرة بمعنى أنه لا يصح من أحد أن يأتي في مثل هذا الوقت الآن مثلا ويذهب إلى الصفة والمروى ويسعى بين الصفة والمروى ويقول أتعبد الله بالسعي بينهما نقول له هذه عبادة مردودة غير مقبولة لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف السعي لا يكون إلا بعد طواف ولا يكون إلا في الحج أو العمرة كما قال الله عز وجل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فالسعي بين الصفى والمروى أمر خاص بالحج والعمرة ولا وليس عبادة مستقلة يمكن أن يتعبد الإنسان بها في أي وقت وفي أي زمان يقول الله عز وجل ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ما قال فمن تطوع خيرا بل قال ومن تطوع خيرا لماذا لماذا لم يقل فمن تطوع خيرا مثل ايه الصيام يقول الله عز وجل اياما معدودات فمن تطوع خيرا فهو خير وعلى الذين يطيقون فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم هنا قال ومن تطوع خيرا ها؟ لا لماذا قال ومن في آية الصيام قال فمن تطوع وهنا في, في, الآية في, في أول آية قال فمن حج البيت فمن لماذا نعم أحسنت هذا جواب الأخ جواب طيب يقول ومن تطوع دليل على أن ما قبل الآية ما قبل هذا الجزء ليس داخل فيما بعدها إنما هذا حكم جديد أو معنى جديد أو ذلالة جديدة بخلاف قوله سبحانه وتعالى في آية الصيام وعلى الذين يطيقون فذية طعام مسكين فمن تطوع خيرا أتى بالفاء هنا ليدل على أن ما بعد الفاء متعلق بما قبل الفاء أما هنا فما بعد الواو ليس متعلقا بما, بما قبله بل هذا معنى جديد يؤسسه الله عز وجل ويبينه في هذا الجزء من الآية ليبين أن من تطوع خيرا يعني تطوع معنى تطوع يعني فعل الطاعة تكلفا وتطوعا أو, أنه أو يكون المعنى أنه من أتى بكل طاعة وبكل خير فمن أتى بهذه الطاعة وتطوع لله عز وجل بكل أنواع الخير وأنواع الطاعات والصالحات فهو خير له عند ربه ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بخلاف قوله سبحانه وتعالى في آية الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له لأنه متعلقة بآية الصيام بما قبلها من حكم الصيام والإحطار في نهار رمضان فهنا ومن تطوى خيرا هذا معنى جديد يؤسسه الله عز وجل ليدل على أن كل من يأتي بالطاعات سواء كان أستعي بين الصفا والمروى أو كان الطواف أو كان حج العمرة أو كان الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك من أعمال البر والخيرات فإن الله شاكر عليم يشكر له هذا العمل وهذا الخير الذي أتى به وقوله خيرا منصوب بنزع الخافض وتقدير الجملة ومن تطوع بخير فهو فإن الله شاكر عليم فالمقصود أن التطوع هنا المراد به عموم التطوع بالخيرات وعموم العمل الصالحات والطاعات ليس مقصورا على الطواف أو على السعي بين الصفا والمروة وقوله سبحان شاكر عليم شاكر من اسماء الله عز وجل وأيضا ورد شكور من أسماء الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى من صفاته العظيمة وأسمائه الجليلة أنه يشكر عبده على عمل الخير الذي عمله مع أن الله عز وجل هو المتفضل على عليك أنت أيها العبد بهذا العمل من الذي وفقك للصلاة؟ من الذي وفقك للحج؟ من الذي وفقك للعمر والصيام والزكاة وغير ذلك من أعمال الخير والبر الله عز وجل ومع ذلك يوفقك للعمل للصالحات ويوسرها لك ويهيوها لك ويعينك عليها ثم يشكرك عليها هذا ربنا سبحانه وتعالى رب كريم عز وجل رب شكور حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه يسأله ثم يردها إليه صفر شكور يثيب عبده على أعمال الصالحة وأنواع الإثابة من الله عز وجل لا تخطر لك على بال أنواع شكر الله لك لا تخطر على بال أحد فالله سبحانه وتعالى يشكرك على عملك الصالح في فينعم عليك بالمال ينعم عليك بالرزق ينعم عليك بالصحة ينعم عليك بالعافية ينعم عليك بالأولاد والزوجة ينعم عليك بسلامة البال وراحة الضمير والقلب والإشراح الصدر وأعظم ما يشكر الله تعالى به عبده جراء طاعته الأنس به سبحانه وتعالى ولذة مناجاته عز وجل وحلاوة الطاعة ولذة المناجاة ولذة الطاعة التي حرمها كثيم الناس ولذلك يقول الناس نصلي ولا نشعر بلذة الطاعة وحلاوة الصلاة نقرأ القرآن ولا نشعر بحلاوة القراءة هذا دليل على نقص الشكر من العبد ونقص العبادة لذلك كان الله سبحانه وتعالى يجازي عبده بمثل ما عمل ومثل ما قدم ولعل نيته كانت مدخولة ولعل عبادته كانت ناقصة لذلك لم يثيبه الله عز وجل ذلك الثواب العظيم الذي هو من أعظم ما يثيب به عبادة وهو الأنس به سبحانه وتعالى ولذة المناجاة وحلاوة الطاعة والتي يشعر بها العارفون الصادقون المخلصون الذين اجتهدوا في طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى حتى يقول قائلهم والله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها فرحا وطربا ويقول لو كان لو أن أهل الجنة فيما مثل ما نحن فيه من النعيم والله إنه لفي نعيم مقيم ويشعر بذلك الصادقون الذين يعاملون الله سبحانه وتعالى وهذا شيء يسير من شكر الله عن ذلل لعبده في عبادته وفي طاعته وقوله عليم على وزن فعيل أي أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية فهو يعلم كل شيء عن عباده ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى في الآية أيها الأخوة دليل على أن من أراد أن تزيد خيريته عند الله عز وجل فليكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى كلما زادت طاعتك وعبادتك زادت خيريتك عند الله وارتفعت منزلتك عند الله سبحانه وتعالى أيضا في الآية دليل يا على أن الإنسان لا يجوز له أن يعبد الله عز وجل بعبادة لم يشرعها سبحانه وتعالى فالعبادة عبادة الله عز وجل على ثلاثة أنواع عبادة مشروعة شرعها الله سبحانه وتعالى وشرعها رسول صلى الله عليه وآله وسلم بكيفيات معلومة وبطريقة معروفة وبهيئة معلومة النوع الثاني عبادة لم يشرعها الله أبدا لا بكيفية ولا بطريقة ولا بهيئة معينة وهي التي يسميها العلماء البدعة الأصلية بدعة أصلية والنوع الثالث عبادة لم يشرع الله سبحانه وتعالى الكيفية التي عبد الله تعالى بها يعني لها أصل لكن بهذه الكيفية ليس لها أصل وهي التي يسميها العلماء البدع الإضافية البدع الإضافية فهذه بعض الناس يتعبد الله تعالى بعبادة لم يشرعها سبحانه وتعالى من أنواع العبادات البدعية التي انتشرت بين كثيم الناس وهناك نوع من الناس تعبد الله بعبادة لها أصل في الشريعة لكن ليست بهذه الطريقة وليست بهذه الكيفية مثل ما ذكرنا قبل قليل لو أن الإنسان الآن ذهب إلى الصفة والمروى وسعى بينهما هل نقول له عبادة مشروعة؟ هذه بدعة بدعة إضافية لماذا؟ لأن الله عز وجل نعم صحيح شرع السعي بين الصفة والمروى لكن لم يشرع السعي بين الصفة وضرب هذه الكيفية وفي هذا الزمن وفي هذا الوقت هذا باختصار شديد أيها الأخوة في بيان معاني ودلالات هذه الآية العظيمة وأظن الوقت انتهى ولا لا بقيت معنا آية يسألونك عن الأهلة وفيها معاني أيضا كثيرة وجليلة يسألونك عن الأهلة نأخذها ان شاء الله بشكل سريع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 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يعني أنا نبهتك إلى قضية الوقف هنا لأنه هذه شائع بين كثير من الذين يقرأوا الكراء ولكن حرف استدراك ما بعده متعلق بما قبله فلا يصح أن تبتدئ بقوله ولكن البر من اتقى وهذا حصلت كثير يعني من يقرؤون حرف الاستدراك متعلق ما ما بعده بما قبله فلا أن تصل الآية ببعضها جزاك الله خير وفتح الله هذه لا يا الاخوه متعلقه بالحج ايضا وان كان يعني تعلق ليس قويا لكن لابد من ذكرها لأن لها أمر مهم تكلمت على أمر مهم جدا وهو مواقيت الحج فقوله يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية القصة المشهورة وهي أن بعض اليهود سألوا بعض الصحابة سؤال تشكيك ومجادلة قالوا هذا الهلال الذي نراه لماذا يبدو دقيقا صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر ثم يرجع مرة أخرى إلى يصغر يصغر حتى نهاية الشهر هذا السؤال تشكيك ومجادلة من اليهود قبحهم الله فلم يكن هناك جواب عند الصحابة فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية هذه قصة مشهورة في سبب نزول هذه الآية لكن حقيقة هذه قصة إسنادها واهي لا يصح ولذلك ضعفها ابن حجر رحمه الله في كتابه المشهور في أسباب النزول وهو العجاب في بيان أسباب النزول بيّن هذا الأمر وضعفها إذن السيوط رحمة الله على الجميع لكن قوله سبحانه يسألونك دليل على أن هناك سؤال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولابد أن يكون قد وقع هذا السؤال وقال بعضها العلم إن معاذ بن جبل ومعه أحد الصحابة هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضع هذه الآية هنا أيها الأخوة موضع عجيب ودقيق والحكمة يعني مكان هذه الآية جاءت بين آيات الصيام وآيات الحج التي ترتدي بقوله وأتم الحج التي فيها التفصيل للحج وما يتعلق به جاءت بين آيات الصيام التي قبلها كان تحدث الحديث عن الصيام وعن بعض أحكامه ثم جاء بعدها الحديث عن بعض أحكام الحج ليدل أيها الإخوة على أن عبادة الصيام وعبادة الحج عبادتان مضبوطتان بالوقت ودقيقتان في توقيتهما وأن هذا الإسلام نظام متكامل في كل شيء ومن هذا من نظامه المتكامل الدقيق في كل شيء أنه أتى بما يضبط عبادة المسلمين وبما يضبط لهم أوقاتهم فموضع هذه الآية موضع دقيق ولحكمة عظيمة وتحديد مواقع الحج أيها الأخوة من فوائده إبطال ما كانت عليه الجاهلية وهو النسيء أنهم ينسئون الحج يعني يؤخرونه مرة يكون في شهر الحج مرة يكون في محرم مرة يكون في صفر مرة يكون في شهر آخر حسب أهوائهم وأغراضهم ومطامعهم فحينما يأتي الشرع بتحديد موعد الحج ووقت الحج فيه إبطال ما كانت عليه الجاهلية من إنساء الحج يعني تأخيره عن وقته وعن زمانه المحدد وقوله يسألونك أيها الأخوة السؤال هو طلب أحد من آخر؟ بذل شيء أو إخبارا عن شيء أو عن خبر ف يعني فأمرين السؤال يرد به أمران طلب أحد من آخر بذل شيء وهذا لا يكون فيه تعدي بشيء يعني يقول مثلا أسألك أن تعطيني هذا الشيء سألتك هذا الشيء سألتك هذا المال هذا لا يكون فيه تعدي بشيء لكن حينما يكون إخبار عن شيء يكون فيه تعدي بعن في الغالب وقد يكون تعديا بحرف آخر فهنا السؤال مراد به الإخبار عن شيء يسألونك عن لذلك أتى فيه بعن عداه بعن ليدل على أن السؤال هنا ليس هو طلب شيء إنما هو المراد به إخبار عن شيء والمسائل التي وردت في القرآن التي سئلها النبي عليه الصلاة والسلام عددها سبع عشرة مسألة جاءت في القرآن واحدة منها مكررة والثانية هي لبيان الحال سبع عشرة مسألة جاءت في القرآن تذكرونها؟ طيب واحدة واحدة يكفيك واحدة خلاص نشوف الباقين إن شاء الله أنت ذكرت الآن يسألونك عن الأهلة طيب نعم على الخمر والميسر يسألونك عن الساعة ثلاثة ها؟ لا, لا لا مسائل التي سئل النبي عليه الصلاة والسلام فيها يسألونك عن المحيط نعم يسألونك ماذا ينفقون نعم. يسألونك عن الشار الحرام ها؟ يسألونك عن ذلك القرنين نعم سرقى عليك <تصفيق> يسألونك خلاص سبق هذا يسألونك عن الأنفال نعم ها على الروح نعم لا لا لا لا تجيب حتى آذن لك لا تجيب إلا إذا أذنت لك نعم سبق ذكره نعم يسألونك عن الساعة سبق ذكرها ها لا لا نحن نريد المسائل التي سئل النبي عليه الصلاة والسلام نعم في الأخير عن الجبال نعم نعم الخمر سبقت سبقت الخمر سبقت سبقت لا خلاص انت أجبت يسألك الناس عن الساعة نعم نعم أي طيب في الظهين ما أدري الأخبطون نعم لا لا نريد مسائل التي سئل النبي عن الساعة سبق سبق الذكر نعم في الأخير سبق ها ما سمعت لا لا ها سبقت انت مريد الناس للنام سبقت ها أن تنزل عليهم كتاب سأسألك أهل كتاب نعم طيب خلاص أنا نعم الآن ذكرناها ذكرت كلها ولا بقي منها شيء سبق تروها ذكرت ذكرنين سبق يسألك أهل كتابة أن تنزل عليهم كتابنا السماء يسألك الناس عن الساعة يسألونك عن الأهلة يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك ماذا ينفقونك والعفو هذه مكررة يسألونك عن اليتامة يسألونك عن المحيط يسألونك ماذا أحل لهم هذه ما أحد ذكرها أبدا يسألونك عن الساعة أيانا مرساها يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الروح يسألونك عن القرنين يسألونك عن الجبال يسألونك عن الساعة أيان ونرساها يسألونك كأنك حفي عنها هذه المسائلة سئلة النبي عليه الصلاة والسلام عنها في القرآن سبع عشرة مسألة منها واحدة مكررة ومنها واحدة لبيان الحال وهي يسألونك كأنك حفي عنها لماذا ذكرت هذه المسائل ليش أيها الأخوة لأقول لكم لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم ولأقول لكم إن من عظم فقه الصحابة قلت أسئلتهم وأسئلتهم كانت في أمور يحتاجونها حاجة شديدة ولذلك أيها الأخوة ينبغي على المسلمين اليوم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا عن كل ما هب ودق الآن كثرت المسائل بشكل غريب وعجيب أصبح الناس يسألون عن كل شيء عن كل صغير وكبير عما يحل وعما لا يحل عما ينبغي وعما لا ينبغي ولا تكلم عن نفسي بشكل خاص تأتيني أسئلة ورسائل وأمور في أمور ما يجوز أن يسأل عنها ولا ينبغي أن يسأل عنها وفي أمور من المعلومات الواضحة جدا ومع ذلك يسألون وفي أمور من المشتبهات التي ينبغي المسلم أن يتوقف فيها فالمقصود يا الإخوة انظروا كيف سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بالأعراب الذي يأتي بالبادية لماذا؟ لأن الأعرابي لا يعرف يعني عندهم من الجفاء وعنده من الشدة وعنده من عدم المعرفة بمقام النبي عليه الصلاة والسلام وبمقام الشريعة فأحيانا يسأل بعض الأسئلة ولذلك يفرحون بأسئلة الأعراب والذين يأتون من البادية طيب قوله عن الأهلة الأهلة جمع هلال جمع هلال ومع الهلال واحد لكن لماذا جمعه هنا لماذا قال الأهلة لان ما هو؟ مش شهور لا المراد احوال الاهله المراد أحوال, الأهلة احوال هذا الهلال فانه يبدو صغيرا الهلال يقال له هلال في الليلتين الاولىين من الشهر أو الثلاث وفي الليلتين الاخيرتين من الشهر أو الثلاث يقال له هلال ثم بعد ذلك يدخل في التربيع الأول ثم يدخل في الأحدى بالأول ثم يدخل في مرحلة البدر ثم يبدأ يتراجع وينقص فيدخل في الأحدى بالثاني ثم التربيع الثاني ثم يعود إلى الهلال فالصحابة والعرب والناس كانوا يرون هذه الأحوال فيستغربون لماذا؟ ما هي, ما ما ما ما هي, ما هي هذه الأحوال؟ ما سببها؟ ما الحكمة منها؟ فلذلك سألوا عن هذا الهلال وعن أحواله طيب يا إخوة هنا سؤال قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هل الجواب مطابق للسؤال أم لا هل الجواب مطابق للسؤال انتبه في الجواب أنت تتحدث عن آية عظيم من آية الله عز وجل عن كلام الله هل السؤال هنا يطابق الجواب حقيقة او لا نعم الجواب لا يطابق السؤال ليش احسنت احسنت لان السؤال هنا عن الاهلة والجواب عن حكمة هذه الأحوال ونحن نقول الجواب هذا الجواب صحيح لكن يحتاج إلى تكميل نحن نقول في الجواب إن كان سؤال الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة يعني عن أحوال الأهلة إن كان سؤالهم عن السبب الطبعي الذي يجعل الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر يكبر ثم يعود صغيرا عن السبب الطبعي إن كان سؤالهم عن هذا الأمر فالجواب لا يطابق السؤال يعني خرج الجواب عن الإجابة عن السؤال وهذا يسميه العرب الأسلوب الحكيم فبدلا من أن يجيبهم بدلا من أن يجيبهم عن سبب هذه الأحوال والظواهر الطبعية والفلكية في الأجرام السماوية في هذا الجرم السماوي بدلا أن يجيبهم عن ذلك صرفهم إلى ما هو أهم وإلى ما هو أعظم نفعا وفائدة وهو الحديث عن الحكمة من خلق هذه الأحوال ومن إيجاد الهلال بهذه الطريقة ومن كونه يكبر ثم يكبر ثم يعود يصغر مرة أخرى وإن كان سؤالهم عن الحكمة من هذه الأهلة وهذه الأحوال فيكون الجواب فعلا مطابق للسؤال وفي كلا الأمرين ينبه الله عز وجل على هذه الأمور العظيمة التي يجريها في هذا الكون من خلق هذا الهلال وجعله آية لهذه الأمة المحمدية المباركة فسؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن كان كما قلنا لكم عن السبب الطبعي يعني لماذا هذا الهلال كان بهذه الصورة ثم انتقل إلى هذه الصورة ثم انتقل إلى صورة أخرى هذا يؤدي إلى الحديث عن علم الفلك والأجرام السماوية والظواهر الطبيعية وهذه تحتاج إلى مقدمات وتحتاج إلى أمور يشرحها المجيب وحتى يفهمها السامع والصحابة رضي الله تعالى عنهم والناس ليسوا في حاجة ماسة إلى هذا الأمر بل هناك أمر أهم فائدة وأعظم نفعا وهو الحديث عن حكمة من خلق هذه الأحوال وهذا الكلام مني أيها الأخوة ليس غضا وإنقاصا من هذه العلوم الطبعية علوم الفلك وعلوم الآلة وعلوم ما يتعلق بالهلال والقمر والشمس وغير ذلك لا علوم مهمة نحتاجها ويحتاجها المسلمون لكن هنا في هذا الأمر في هذه العبادة التي هي الحج وغيرها الناس أحوج إلى بيان الحكمة من خلق هذه الأحوال فبين الله سبحانه وتعالى لهم أن الحكمة من خلق هذه الأحوال لهذا الهلال أن تكون مواقيت لمصالح الناس ولآجالهم ولعباداتهم ومعاملاتهم ودينهم ودنياهم وللحج أيضا يكون تكون هذه الأهلة مواقيت يعرفون بها وقت دخول الحج ووقت الوقوف بعرفة والمبيث مزدلفة والمبيث بمنا وغير ذلك من ما يتعلق لمصالح الحج فإذا هذه الأهلة خلقها الله عز وجل هذه الأحوال خلقها الله وأوجدها بقدرته لكي تكون مواقيتا وميقاتا للناس أي لأعمالهم ولمصالحهم التي تقوم على هذا على الهلال وعلى منازل الهلال كما قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقال سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لماذا لتبدأوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فالله جعل الأهلة مواقيت يعني يوقت الناس بها لمصالحهم في عباداتهم ودينهم ودنياهم للديون لآجال الديون لعدة المرأة المطلقة عدة المرأة التي توفى عنها زوجها عدة الحيض لغير ذلك من المصالح لبيوعهم لمشترواتهم لعقودهم لغير ذلك من مصالحهم التي يقوم على التوقيت بالهلال وبمنازل القمر وكذلك التوقيت بالحج الذي هو من أعظم العبادات فعلا قل, هو قل هي مواقيت للناس والحج فإذن أيها الأخوة خلق الله هذه الأهلة لتكون ميقاتا للناس في أعمالهم وصالحهم الدينية والدنيوية ولكي يعرفوا بها عبادة الله عز وجل ومواسم العبادة من الصيام والحج طب لماذا لم يذكر الله الصيام لماذا لم يذكر الله الصيام لماذا لم يقول الله عز وجل مواقيت للناس والصيام والحج أليس الصيام متعلقا بالرؤية بالهلال لماذا لم يذكر هنا صحيح لكن هنا الآن ذكر المواقيت ذكر المواقيت سبحانه وتعالى وذكر المواقيت للناس وذكر المواقيت الحج لكنه لم يذكر المواقيت للصيام لماذا نعم إذا كان المقام على كلامك بيان فما يجوز تأخير بيان وقت الحاجة والصيام من أحوج أن يكون يبين في هذا المقام نعم جاء البيان في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ترك الحديثنا عن الصيام لأنه قد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسنة متممة ومبينة وشارحة للقرآن كم من الأحكام ترك بيانها في القرآن صحيح ولا لا أي من أين أخذنا بيانها بيانها من السنة وهذا هنا كذلك ترك البيان عن الصيام ورمضان لأن السنة قد بيّنت ذلك فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وثبت أيضا أنه قال جعلت الأهلة للصيام وللحج أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فهذا بيان منه عليه الصلاة والسلام طيب آه لماذا لم يوقّت العمرة لم تذكر العمرة العمرة لنسألها وقت العمرة نعم أحسنت لأ العمرة في كل زمان في كل وقت لا تحدد بوقت معين بخلاف الحج فإنه يحتاج إلى بيان وقته لأنه له وقت مخصوص في زمن مخصوص ولأنه أعظم عملا وأعظم وأكبر من العمرة للمصالح والفضاء في الحج ثم قال سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى هنا ينفي الله سبحانه وتعالى أن يكون البر في إتيان البيوت من ظهورها ويبين أن البر الحقيقي هو في تقوى الله سبحانه وتعالى ولذلك أأت البيوت من أبوابها قوله وليس البر هل هنا الواو عاطفة على ما قبلها وإلا حكم جديد مستأنف قال به العلماء قال بعض قال بذلك وبعض قال هو حكم جديد هي معطوفة على قول يسألونك لأن السؤال وقع عن هذين الأمرين عن الأهلة وعن إتيان البيوت من أبوابها ومنهم من قال هو حكم جديد ليس البر بأن تأتوا الباء هنا لماذا بها لتأكيد, النفي. لتأكيد النفي المراد بنفي البر هنا نفي نفي جنسه يعني جنس البر هنا منفي تماما عن الذين يأتون البيوت من ظهورها فهنا جنس البر منفي تماما عن الذين يأتون البيوت من ظهورها بدليل أيضا يؤكد هذا النفي دخول الباء على قوله بأن تأتوا تقدير الآية ليس البر إتيانكم بيوتكم من ظهورها ولكن البر من اتقى فأتوا البيوت من أبوابها ذكر في سب نزول هذه الآية أن الأنصار رحمة الله عليه ورضي عنهم كان الواحد منه إذا حج فإنه لا يدخل بيته من بابه من الباب إنما يأتي من خلف البيت فينقب نقبا فيدخل إلى بيته من خلف من الخلف من ظهر البيت ومنهم من كان يتسلق فيدخل إلى بيته من السطح وهذا فيما شقة ولم يشرع الله عز وجل هذا الأمر وليس من دين الله عز وجل هذا الأمر ولكنهم كانوا يتعبدون الله بذلك فدخل أحد الأنصار يوما وهو حاج محرم دخل من بابه من باب بيته فاستعظم ذلك الصحابة وأنكروه وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية لبياني أن, أن هذا الفعل ليس من البر أبدا فنفي البر هنا نفي لجنسه لجنس البر عن هذا الفعل بل إن البر الحقيقي هو في تقوى الله عز وجل فأتوا البيوت من أبوابها يعني أأتوا الأمور من طريقها الصحيح والذي فيه من السهالة والسهولة وموافقة الشرع لي ما ليس في الطريق الآخر طيب قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب لا يرتي قبلها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب هل نفي البر هنا نفي للجنس أو ماذا ليس لنفي الجنس إنما لنفي الحصر لأن من الناس من يظن أن البر كل البر هو أن يولي وجهه الشرق أو الغرب فبين الله عز وجل أن تولية الشرق أو الغرب في القبلة هذا من البر لكن ليس هو كل البر ليس هو كل البر بل هناك أنواع عظيمة من البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائك لكن هنا في هذه الآية ليس البر بأن تأتو المراد نفي جنس البر ليس الفعل هذا ليس من البر أبدا في أي صورة من صوره ولذلك قال الله عز وجل ولكن البر من اتقى هذا هو البر الحقيقي الذي يكتب الله الاجر عليه صاحبه ولمن عمل به قيل في في ليس البر بان تاتي البيوت من ظهورها البيوت من ظهورها قيل فيها اقوال أخرى لكن هذا هو الصواب هذا هو القول الصحيح في الايه بعض العلماء يقول ليس من البر أن تذهب إلى الجهال فتسألهم وتترك العلماء بعضهم قال ليس المراد بأن تأتي البيوت من ظهورها أن يأتي الإنسان زوجته أو... أو أن يأتي الرجال النساء في أدبارهن ويتركون ما أباح الله لهم فهذا من إتيان البيوت من ظهورها وهذا منفي عنه بعضهم يقول إن المراد به أن الإنسان أو العرب في جاهلية كانوا إذا خرج الواحد منهم لأمر فلم يحصل له هذا الأمر تطير بذلك فرجع ودخل بيته من الظهر من ظهر بيته من خلف بيته ليدل على أن هذا الأمر لم يحصل له قيل في ذلك أكوال لكن الصواب هو ما ذكرته لكم ويؤيده, ويؤيده سبب نزول هذه الآية ثم يعقب الله عز وجل على هذه الآية هذا التعقيب العظيم بقوله سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون دليل على أن الفلاحة كل الفلاحة هو في تقوى الله سبحانه وتعالى وأن الفلاحة كل الفلاحة هو في طاعة الله عز وجل وعبادته بما شرع لا بما يفعله بعض الناس بأهوائهم وبعاداتهم وتقاليدهم ويظنون أن هذا هو البر البر كل البر في طاعة الله بما شرع الله البر كل البر في تقوى الله سبحانه وتعالى هذا ما تيسر ذكره في هذه الدقائق وفي هذا ال في على هذا أهلاتين الآياتين العظيمتين وأسأل الله سبحانه وتعالى مكفقنا وإياكم لكل خير ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل